Oh الحمد لله خاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا هني اجنحه اثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمه سلام ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى من السماوات ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد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 وقدر مقادير الخلائق وآجلهم وقسم بينهم معايشهم وأموالهم وهو المرن النصير فنعم المولى ونعم النصير وأشهدوا لا إله إلا الله وحده لا شريك لهم ولا ند له جل عن الشريك والنظير وتعالى عن الشريك والظهير واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفوته من خليقته وخيرته من بريته بعثه الى الجنه داعيا وللايمان منانيا وبالمعروف امرا وعن المنكر ناهيا نشهد بالله انه بلغ الرساله وأدى الأمانة ونصح الامه حتى كشف الله به الغمة فتركنا على محجه بيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزير عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سارك ألا وهي السنة المطهره زادها الله رفعةً وتطهيرا وأكثر من متبعيها أما بعد أخرج الإمام ابن ماجة في سننه والإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح فيه ابن ادم الا وتكسر الاعضاء اللسان تقول اتق الله فينا فانما نحن به فإذا استقمت استقمنا وإذا اجتمع وججنا اخوتي الكرام إن هذا العضو وهو اللسان عضو مبارك في العبد به قد يرفع العبد إلى أعلى درجات الجنان وبه قد يحط المرء الى ادنى دركات النيران فاللسان شأنه عظيم ولذلك في هذا الحديث يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعظم مكانة اللسان بين سائر الاعضاء ما من يوم يصبح فيه العبد إلا وتكفر الأعضاء اللسان قال أهل العلم والمقصود بتكفير الأعضاء okay بها. فلو اعتقد الشهادة في قلبه ولم يمتق بها فلنه لا يصح له الإيمان ولذلك كعرف أهل السنة والجماعة الإيمان بأنه ما وقر في القلب ونغط به يألا بد من النطق باللسان للتصديق لما في القلب وأحكام الدنيا تجري على العبد بما ينطق به لسانه لا بما وقع في قلبه ما في حديث معاذ رضي الله عنه في السنن وغيرها رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وضربة سنامه الجهاد في سبيل الله ان عبد لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله لا يلقي لها بالا ترفعه من اعلى الدرجات الجنان وان العبد لا يتكلم بالكلمه من صحة الله لا يلقي لها بالا تحقه في النار او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فربما يطلق العبد بكلماته إما سلبا وإما إيجاباً مثلاً أضرب لك مثالاً النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة حتى تعرف خطرة تلك الكلمات التي تتلفظ بها بنسانه النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب مهاجئاً او ملكا فيه فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الأوس والخزج يعني من العرب ومن ناحية الأخرى يبعون السلاح ويقصدون المال فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ألف الله به بين القلوب وصاروا خمداً واحدة بعدما كان الملك ستقول لعبد الله ابن هبي زهب بكلمة بنسائهم أرادوا أن يفرقوا بين جموع المسلمين ويذكر في السيرات أن رجلاً من اليهود رفع مجلساً فانجتمع فيه من الأنص والخزرج ممن صاروا تحت مسمى الإسلام مع الأنص ولا خزرج. من علماء الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم لسانك. انظر رحمك الله ربما تدخل الكلمه التي تتلفظ بها بلسانك فتنه عظيمه بين المسلمين لما سافر النبي صلى الله عليه وسلم وكان اذا خرج الى غزوه ارخرع بين لسانك وفي غزوه بني المصطلق خرج النبي صلى الله عليه وسلم حيث ان الضرعه صارت اليها خرج بها وهو في طريقه عائدا الى المدينه ارادت عائشه رضي الله عنها ان تنزل منها وتجها الهودج الذي تستقر فيه وكانت عائشه رضي الله عنها حينئذ خفيفه جاريه خفيفه لم تحمل اللحم يعني لا يشعر احد بوزنها خرجت لقضاء حاجتها ثم عادت فالتبست عقدا لها فلم تجده فعادت مره اخرى الى مكان قضاء حاجتها فلما وصلت وجدت العقل فعادت فوجدت الجيش قد انصرف وولى فجلست على صخرة وقد علمت انهم سيفتقدونها وسيرجعون اليها فنامت رضي الله عنها ورضاها فجاء اسوانه بن غبط السنمي ذاك الصحابي الكريم الجليل وكان صدينا النوم فكانوا ينتفعون به يتسقل وحوال الجيش خلف الجيش كان بينام يعني يغط في النوم فكان ينتفعون بذلك منه ي ومن شيء متاع قال من هذه؟ قال إنها عائشه قال زوجة نبيكم تبيت مع رجل في سفر حتى تصبح والله ما نجت منهم وما نجا منها تكلم عليه لعنه الله بتلك الكلمات فانظر الى تلك الفتنه العظيمه التي حدثت قال واحسنت الصديق رضي الله عنه وارضاه وكاد كبد ام المؤمنين عائشه أن يتفتت حزنا ودخلت الفتنه بين المسلمين وكاد الاوس والخصبه ان يقتتلوا بسبب تلك الكلمات البسيطه التي تكلم بها عبد الله فتلك كلمات تلفظ بها بلسانه فاحدثت تلك الفتنه اقول قولي هذا واستغفر الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه أولاه وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين أما بعد دخل القزن على الأمة جميعا بسبب ما قاله عبد الله بن أبي حتى انتشرت تلك الكلمات بين بعض الكرام من الصحابه رضوان الله عليهم وقد نزلت براءه ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها بعد مده اراد الله جل وعلا ان يختبر المسلمين في تلك المده ولينزل الله جل وعلا احكام تتعلق بحد القذف فبكلمات تتلفظ بها بلسانك تستحق ان تجلد بكلمات تتلفظ بها بلسانك تستحق أن تقتل كان يرتد المرء عن الاسلام بكلمات ربما يخرج المرء عن ¡Gracias! من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وبدلاً على البلاء الصابرة اللهم صنع وراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم نرس للإسلام وأعزنا المسلمين والله من صنف المستضعفين في كل مكان والله ما تجعل الكاثرين على المؤمنين سبيلا